بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ صَاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 117. لتنذر به وذكرى للمؤمنين 118. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما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 ظالِمِينَ فَلَنَسْأَلَ مَنِ ٱرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَ مَنِ مُرْسِلِينَ فَلَنَقُصَّ عَنۡهُم بِعِلۡمٖ وَمَا كُنَّا غَٰئِبِينَ وَٱلۡوَزۡنُ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 قَال فَبِمَا أَرْسَلْتَ لَنُقَذَنَّ مَا لَهُم صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَّمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ مَتَفَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ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 ماَا ذاَاقَ الشَّجرََةَ بَدَت لَ مَا سَوؤاتُهُ مَا وَطَفق يَقصِفَانِ عَلَيهِ مَا مِرَخِ جََّ وَنَذاَهُ مَا رَّهُ مَا أَلَ أَهَكُمَا عَتِكَُ الشَّجرََةِ وَأَقُ لَكُ ماءِ الشَّيْفونَ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 وَقيم جووهكُم مع د كلُ مسجد وَدَوه لصين لَ الددينين كما بَبدأأكُم تودون فريقًا هذا وَفريق حَفق لَْهِ مُضلَ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 كَذ لِك نُ فَصلآياتاتِ لقَم يع كلُل إنَّما حَوم رَِّيسَاحِشَمَا وَوهَرَ مِنه وَما بَقون والإثن والبَوْ ي بغَير الحَقق والْإثن والبَغْ يَ بغير الحَق, والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل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 قال دخلوا في أمم قد دخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت حتىََّ إِذَدََّكُ فِيهَا جَم قَالَتْ أُخْرَهُم مِأُولَاهُمْ رَبَّّنَهَا أُلََا إِأَوَللُونَ فَاتِهِ مع غَادَ وَعْفَم مِنًا النَّ قاللَ لِكُِّ قَْفُ وَلَكَِّ تَعللَمُون وَقلَ أُلَهُم ل أُخْرىهُم سَمَا كانَ لَكُبْ مععَ لَن مِ صَبِّْ سَذُكُ العذاَبَ بِمَا قُ تُمْ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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصلا حاب الجنه قم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار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 طموها بما كنتم تعملون وماذا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قَالونَ عَب فَأََّنَ مُأَّلُ بَينَهُم أَ عَْنَة اللهَّ عَ الظَّالِِمينأََّ بين يَصُّونَ عَ سَبل اللَّهِ وَيَبَغُونَهاَا عَ وَجَ وَهُ بِآخِرَةِ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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَوْنَاعًا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصف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 فَهَل لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل غيرَ الذي كُنَّا نَعْمَل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ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 شسَ القم وَ يومَ سَخ بأَمرر على لَهُخَلق وَ الأم تبَكَ اللههُ رَبّ العالممين وَود رََّكُم تبّعَ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 كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ قَوْمًا يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ مَا لَنَرَاهُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل وَ زِرَكُمْ وَلِ تَتَّقُوا وَلا عَكُمْ تُبحَمُون فَكَذَّبُوه فَأَن جَينَهُ وََّذينَ مَاهُ فيفُللكِ وَأََقََّينَ كَزَّبُ بآياتِينَ إنِهُ كَوا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 لَ نَرَكَ فِي سَفَاهَةِ وَإَِّ لَ نَظُّكَ مِنَ الْكَذِبين قَالَ يَ قَوْ بِ لَْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَّ رَسُولُُ مِر الرَبِّعَمين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 جَعَلَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ هُيُو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ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 فَ تَغِر إِّي مَسُم مِنَ الْ المُن تَغرين فَ جَينهَُّذينَ مَاهُ بَِرحمَةٍ مِنَّ وَقَفَعَّذاَ بِرََّينَ كَزَّبُوا بآياتِنَ وَماَا كَوا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 هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَفْعَلُوا يُخْذُوهَا مِنْ ضِلْعِهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إذ جعلكم خلفاء من عِادٍ عَادٍ وَبَنَوْاكُمْ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذَكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحَهُمْ سَلَمٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجسة فأصبحوا في دارهم جاسمين أَتَول عَنْهُم وَقَالَ يَا قَوْم لَ قَدَاءأَدَ لَْْ تُكُب رِرسَلَةَ رَبّ وَلََا فَحتُ لَكُم وَلَكَِّ تُحُّونََّ صحين وَلُوقَ إِذ الطَالَ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 وَما كان جَابَ قَْمِهِ إِ أَْ قَاُوا رأَقْْلِ جهُم م قَْمَتِكُم إنهُ أُنااسُيَ فَأَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ الْمَطَرَ سَخْطًا فَظَبٌّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعيبا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 عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن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 قال الملأ الذين استكدروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 قَوْمَهُ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لَكُمْ فكيف آسى على قوم كافرين وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يتض wrong ثم بذلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء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 وَهُم النعمون أَأَمينَ أَهل القُرى أَ يأتهُ بَأسُون بُحَون وَهُم ي العابون أَفَأمِنُ مكرر الله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 لِنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عهد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 من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تحمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن هُوَ الَّذِي أَرْجَهُ وَأَخَاهُ وَأَغْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِي مَا يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنُ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنتَ نا نحن الغالبين قال نعم وانكم لمن المقرضين قالوا يا موسى ما انت تلقي وان ما ان نكون نحن الملقين قال القي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 رَبِّي مُوسَى وَهَارُونُ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا مَكْرٌ مَا كَانَ أَن تُؤْمِنُوا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ النَّاسِ رَبِّ الْمُؤْمِنِينَ رَبِّ الْقَائِمِينَ رَبِّ الْيَوْمِ الدِّينِ مَالِكِ يَوْمِ رَبَّنَا افْتَحْ عَلَيْنَا صَدْرَنَا وَيَسِّرْ لَنَا أَمْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ أَثَارُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوهُ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَ آلِهَتَكَ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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد آلَ آل فرعون بالسرين ونقص من السمرات لعلهم 119. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 110. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 111. ألا إنما فن الله اللَّهِ وَلكٍِ أَكْسَرَهَُّ يَعَمُون وَقَاانوا مَم تَأتِنَ بِين مِن آ يَثِِ تَصْحَرَ لَا بِهَا فَبَا نَحنُ لَكَ بِمُؤمنِنين فَأَْسَلن عَلَم فَانَ وَالْجرادَ وَلْقُمَّلَ وَبَّّ فَادِعَ وَدَّمَ آياتٍ مُفَصَلَاتِ فَسْتَك بَوْ وَكوا قَْمًَا مُجرمِين وَلَمَّ قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن نزجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما وما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم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 تضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي داركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَدَمْدَمَ مَا كَانَ يَصْنَعُ الفِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى الْأَصْنَامِ قَالَ يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَرُّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ منه كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ الله اللهِ اَبْغِيكُمْ اِلَهًا وَهُوَ فَضْلٌ لَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءًا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 فَثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِقْدَارُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيعَ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِقَاءَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ 114. فإن استقر مكانه فسوف تراني 115. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا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 119. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها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 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَابِطَتْ الْيُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا لَنَكُونَنَّ وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَسْوُنًا مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفْنَا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمثون بِيَ الأأَعْدَ أَ وَلا تَجَعَمين عَْ القَوم الوالِمِين قالَا رَّغ فيِر اللي وَلأَخي وَأَذَخِ النَّافِي وَحمَتِكَ وَآتَ أَوحَمُ وَاحمين إنِ الذيينَة اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عميوا سَ آاتِ ثَُّ تَابُ مِن دَْدهَا وَآمَنُ إَِّ رَّكَ مِ بَعْدهَا لَ غَفُور وَحيِيم وَلَمَّا سَكَتَ عَم مُوسَل الغَبَابُ أَخَزَأَلواحَ وَفينُ س صَائِيَ هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أخذت 117. وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 118. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا 119. إن هي إلا في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 ويختون الزكاة والذين هم بآيات ما يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتب وَوبَ زَهُم فيِي التَّوراتِ وَِْننجيل يَمُهُ بِمَعرُ فيِي وَيَنهَاهُ مععَال المُمْ كَريِي وَي حَلُّ لَهُ مُطَّبَاتِ وَيُحَلُّ لَهُم مُ الطَّّبَاتِ وَيُحَزِمُ عَلَيهِمُ الْخَضَ إِسَ وَيَضَع عَنْهُم إصَهُُم وَْأَغْللََّ كََت عَلَهِم فََّذينَ آمَن بهِهِ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 سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَ تَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْذِلُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ اسْتِنَّةَ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ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 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ لَبِلُوهُ فِيمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ متعبون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَرَءُوفُ الرَّحِيمِ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَارِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُخَذْعَرَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه غلة وظن انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 ما عن هذا غافلين او فقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكن ما ذريته من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وَكَذَلِكَنُوا فَفِل إِنْ آياتاتِ وَل عََّهُ يَرْجعُون وَتْلُ عَلَيْهِِ النَّبََّذِي آتَنهُ آياتاتِ فَ سَلَخَ مِنهَا فَأتْ بَهُ الشَّيْطْوَالُ فَكَانَ مِنَ الغَوين وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَفْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ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 يَعْمَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ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 117. وعلمة يهدون بالحق وبه يعدلون 118. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 119. وأمني لهم إن كيدي متين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 يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إِلَّا مَا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما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 حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم صَالِحًا جَعَلَ وَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيَعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا 119. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم 110. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 111. إن الذين تدعون من ان لاله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يَطْشُونَ بِهَا أَم لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُغْنِرُونَ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 119. وتكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون